قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن طددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروا لنا بالله. إذ تأمروننا أن نكر بالله ونجعل له أندادا وأسروا النزامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا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 لا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا والذين يسعون في 119. وإنكنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون 110. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عفاده ويقدر له 111. وما أنفقتم من شيء فهو يطلفه وهو خير الوازقين